إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا وَإِنَّ الله أمرني أن أُحَرِّقَ قريشا فقلت رَبِّ إذن يثلغوا رَأْسِي فيدعوه خُبْزَةً قال استخرجهم كما أَخْرَجُوكَ واغزهم نغزك وَأَنْفِقْ فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أَطَاعَكَ من عصاك